Bismillahirrahmanirrahim Tanzilu الكتاب من الله العزيز الحكيم Inna anzalna ilayka al bilh haqq Fa'budillah Fa'budillah mukhliçan له الدين. الا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا من دونه الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى منا يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار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 ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور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 قافو إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لله أبد مخلص له ديني فابدو ما شئت من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة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 وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعَبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُم أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَنَنَّ حَقٌّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَتَنْتَ تُقْذِي مَنْ فِي النَّابِ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 ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَفَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 ومن يهدر الله فما له من مضل اليس الله بعزيز ذي انتقام ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض الا الله قل أفرأيتنا تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل ممسكات رحمته قل حسبي الله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 الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويوصل الأخرى إلى أجر مسمى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 قُلِ اللَّهُمَّ مَصَوِّرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمًا الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُنَّ لَافْتَدَوْا بِهِ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 وَقَدْ قَالَ هَلْ لَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ثَمَانَ أَغْنَى عَنْهُمْ أَنَّهُمْ يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيَّأَتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهَا أُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيَّأَتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ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 فسهم لا تقنقو من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من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 أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَةَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ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 قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ فَاعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم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 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَيْقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَوْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ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 وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاء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 حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وهو رثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجور العاملين.